بسم الله الرحمن الرحيم ا بارك الذي نزل الفرقان على الذي له السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وَلَا يَمْلِكُونَ لِعَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرًا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 نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا مهبطكم لضامئا فتصبرون أَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن نَّوَلَّغَ انْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يوم للمجرمين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 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلَّيْلَ ثُمَّ جَعَلَهُۥ نَهَارًا جعل وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ كَوْكَبًا ثَابِتًا وَجَعَلَ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ ثَمَرَٰتٍۢ رِّزْقًا لَّكُمْ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 إلَّا بِالْحَبْتِ وَلَا يَجْنون وَمَْ يَفذَكَ يَقذَمَ يُضَعف لَهُ العذاب يَوْمَ الْ القامَةِ وَيَخْلُد فيِيهِ مهَانَ إَِّا مَ تَبَ وَآمَنَ عَمِ عمللَ صَالِحًا فَأُولائِك فَأُولائِكَ يُبَدِّل اللههُ شَيئاتِهِم حسنات